وبيعلمين ذي بحسيت هنك نحوشية رجع قيامتك كرجع قيامته مهاتها نحوشة وجلك معضنة عذاب وجلك معضنة ترسو وجلك معضنة شجرة كسي أو نحوش عذاب نديتة يا وكرجع قيامته أو دنجل رجع قيامته ولكن يقولون <تصفيق> ان الناس يقولون ان الناس وترى كل الناس يقولون ان الناس يقولون محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان يعني يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون الله عليه يقولون ان موسى عليه ان والسلام يقولون عيسى عليه والسلام As promised it a necessary made to rest for all are killed. He said, the whole world is the problem. Because we hope we are told somewhere more easily One is the full success of sinners and exercise in the middle of a woman said anymore They succed bunları. Mystery has to be rendered as a Jewish and Fine church People don't really understand what is the bible. When the coming وترى كل امه جاثيه هم امتك ديكف نسرش وكتقول ترسات ويروجي دا وعذابا ويروجي دا كل امه تدعى الى كتابها هم امتكش ويروجي دي تدعى الى كتابها يعني دي غوسكاني ودا خاص ليها داكران الى كتابها بو كتاب او رب العالمين بو حاضر كريم يعني هالكساء رجاق يا مديها الأمته وها المروفك أنذى أمته كهم مروفك ده رجاق يا مديه بجنه ورن أباك تعبان جوا كتبه خشيت كه والقره <تصفيق> كتب له هنا بلا وكرن يا هنداك الوا خلك يا رجاق يا مديه ده كتبه خداس راسه والقره بإيمان إنه عمل صالح كلي كذي ونداك إيش ده كتبه خداس يشبي والقره كفر كري و شر كري و گناح و كري و جهة همه ده غاز كنه و ده كتباوي ده نوه تفسيرك هاديد بجيت و قولك ديه مفسره رحمته خده لبيد كل أمت تدعى إلى كتابها يعني هم أمتك ده بجنه ده غاز كنه و ده دخاز له تكرن همه مروبكي إلى كتابي أو كتاب رب العالمين بفرائق الدنيا يعني أمته ما دجالس كأنه كات كتاب دجالس كأنه رب العالمين بيشتمه ورن ما بوته قرآن فرائق كبو تشي عمل بيه كبو وتدي شبو يانا ومتى موسى عليه الصلاة والسلام دجالس كنه بجمعه لما بنقول توراة فرائق كبو بنقول تشي عمل بيه كبو ومتى عيسى عليه الصلاة والسلام دجمعه بنقول إنجيل فرائق كبو تشي عمل بيه كبو وأظهر دماغنا وادقيرين تدعى إلى كتابها هم كتاب أولاً رب العالمين مفرأي كري رجاء قياماتي بسيار المهي كام دي چوينة ومعامل بي يونا، وهم أو كتاب عمالي مجد شريكان لدنا فلما و هر إيك دي حساب مروبي هيت تكران ديوي دي وك دي كتاب أولاً معامل كري أولاً ملالكاته النبيسي حساب دلما نهيت تكران ديوي لوح المحفوظة أولاً رب العالمين النبيسي هاي. المحساب ده تدعى إلى كتابها أو كتابة أو كتابة عمدي أو أمرو بكري أو أمرو بكري يعني بسي رب العالمين خورتياتي الكاسين كريا همو كاسكي هر شولكا كريب چه يكريب دريخو يكريب كيف أخو يكريب ويجاة شولكا باج بتعمله صارح بيت چه غنح بن اليوم تجزون ما كنتم تعملون اليوم يعني يوم القيامتي يعني رجاء قيامتي تجزون ما كنتم تعملون يعني او أو عملهن جوكيري أو شولة جوكرين أو كالة جوكرين الدنيا هذا أفر الرجال جزائية يوم الدين يعني يوم الجزاء يوم الجزاء رجا قيامتها رب العالم جد اليوم تجزأون ما كنتم تعملون أفرد جزائي عمل والجرب نبا أبا الدنيا هذا كيري أبا رب العالم جد في آتى يوم الديات كاتكا رب العالمین دنیای دا امیدان و دا اینتی دا ما امتحان کرد و پیش دینگی روژه قیامت دا چل کرد؟ جزایمانی دا هر ایخی که امتحان خودا ما چی و چی ما ام نفه امتحان دا و رب العالمین ام دا دا که دنیا و مدکی که ما که دیم یه براز بینه و ما ایمان اینه و باری اینه و ما اوجته بچه خودا خودا و بچه خودا بیم داری به علیه و سلم یا دا نه دنیا داره بر عاملی هم کهکوییم به همه دنبت زنید وقتی یکی مروه که ام بين مروهتی زنمید کرد خرابیت کرد، اشرکت کرد، یک کفرت کرد، هر خرابی یا خرابیت کرد دنیا بر عاملیه چه کردی؟ یه نگریان بلع کسنه جا بر عاملیه چه کرد؟ برفرت کرد؟ یشود اصلاحات داته؟ چونکی دنیا چیه؟ آه دنیا دارو عملی ج عمل کردنیه، جشون کردنیه. دنیا دی جزاینی از مرور و خرابی دنیا قربانی دم آرابی برنده چند دفعه وی علی دو بخوری. دنیا و دنیا ده هر چندش ربع عاملین هندای جر جزای داده مروری دنیا اجده. مس اول جزای داده و جزای کیمه جو چی باشی بیت چه خرابی بیتو عذابی مروری جزای. اما روجا ج جزای ولقت نه کیری روجا قیامتی نه دنیایی. ربع عاملین آمروری ایمانش تو عمل صالحش کر ربع عاملین فسنو سیره ولی دوسرا. وره که مببرفراد کتوم دلایی برفراد کتوم یاره که مب بو خوش که ممروفه خراب شد کت فصل وسیر و لعسر ورکا خراب ورکا گناه حج باید شد کت باید شد خوش کردن اف عدالت ارب اما جه جزوات نیکیریم اوجان قیامتیم مروفه کی بسرمان مصیبت بواتن بواتن و بواتن و بواتن و نیاشه هو بواتنیا ناف خدا بجید یانهر ابداع خدا بجید ولی با ویا باسیه باش و بابور رب العالمه بوم واناتی نی تو ویا واسندن ویژات که ما هند روزیات که ما از خول گنا حادیت که ما عفتشده همه بوم دید ویا محمد شکریا محمد شه خرابی کریا خو اف وحده امن ویژات کنیم وام روزیات جریم وام قرآنی خین وام عبادت رب العالمه می تی ویم هیویانه دنیایی که جز وانه همه هم هد دنیایی هم چونکی ایرا بس جشیه ایرج عملیه یه نجای عملی، اما جزای خود جز جزای و نکیرد دوالت گری نبا، همه روش اقدامات دوالت گری نبا. وربان عالمین بوم رو به ایماندار، ایل جزای عملیه ساله همه چرده کرد، همه هد گری در روش اقدامات. و عقوبت واقع نحیت کرین، همه کیرد این دخاره، همه دنیای دادن دخار. بود در روش اقدامات چه لب؟ زبشت در روش اقدامات اصفیه، نبیت عذاب دار، نهیت عذاب دار. و اول عمل صالحش كامل دلویر ولده تبه بو چونگه اکر رب العالمین دنیا دا دامه حقی وانو بجاوید مکیری هر دنیا دامه مالی مزور کرو صحاد دامه و نخوشی المالادان و حقی روجیا جزای وال دنیا داخمه افش ده همو دنیا داخمه اما روجا قیامتی هم ده چلیه این اما روجا قیامتی ما چو نامینید چو رصید عمل صالح ما نامینید که اویر بچین ونیا رب بناسبه ه ورابع علم الدنيا ده دنيا الدنيا دنيا الدنيا جججيا جججزا والدنيا اليوم تجزون ما كنتم تعملون جججزا والدنيا كيريا رجق يومه تبعن ديمرو و بسمان همو كدر هيوي اوه قدر رجق يومتي جزايف عملونه والدته كدر رجق يومتي او ظلم مالياتي او خراب ديجا تكرا رجقمتي لحقاي والدته مرء عالمين لحقاوي الوي مروي كاكية ظلم ذكرية لحقاوي لي ورجل ويدتاف في مروي أبا مظلوم وظلم لهذا اليوم تجزون ما كنتم تعملونه هذرو يعني بعصر جا يا هم كسق لجزاء في والجثبة ما كنتم تعملونه جزاء كه جزاء عمالة مرويها جزائعونية تشجبو مربيناتية زيدة كرن، تشجبو مربيناتية كيم كرن او عمل مروي كري همو دي جزائعون مروي في روالدو تفاهر وكي ما العالمين حليثة قدسيلات بجيد بجيد اي عبدتمن او رجا قيامته وقتا يومك حسابوه و أحو جزائع خوات درنبه إنما هي أعمالكم بشت او همو چيا؟ همو او عملاء بهين كري من يبونغو هجماتي، من بونغو نويسي، من نغوتي ملوكاتو ببنويسن وانيا أفرو عزيزة چلونغو كم رجع قيامته جزايا ويدا ما فونغو وبكاملی بكيماتي چو كيماتي تدانيا وانيا الظلم الكسي ناهي تكره مروبه بسرمان ايماناوي بهنده يخوشه باقديوية و بهنده يخوشه هل وكه قبل العالمين من حتوات کد بجيت وقته خيره کد کن وصدقات کد کن اشتا انما نطعيم لدينا خان دينا عنجو، أم خان دنا مروي الفقير، أم دينا بس رب العالمين رب العالمين لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما نبيتهم سفاسير ما بكان، ما نبيتهم شكرية ما بعد الله يهمش تكيب ما، جزاء هممو دل كيرم الفوالده تبا هممو در رجا قيامته والد گلتبا بربيب السلمان وانيات تبع بزانيات اف دنيا وانيا وقتاكي كيما و جي چياش بس جي عمل کرنيا لحن ده پيغمباري صلى الله عليه وسلم وصحابه پيغمباري وانيا او خوب بها ويدان ام خوب دنيا بها ويدان و او ام ديني وانا دوي چونك وانزاني دنيا جي عمل بس دنيا چي بكي وعمل اكي بكي هن دنيا يديكي ونيا كبخوب شيء في عمل صالحك وعباداتي خوده بها بكي أما يودي همي قرين ديها مروبي بو كي بيت ورجع قياماتي بيت بعمل عمالي مروبي بيت سحكي وي عمالي أبيتكي عملك كي بيت يراز بيت ويدرز بيت ليبلوكم أيكم أحسن وعمله. الوكير عبد العالمين يبو ما قوتي يودي ما الدنيا دا صابين ومرن الذي خلق الموت والحيات ما صابين يداني ومرنيش يداني يع شیعه مسیحی بچی از دنیای دا نبوده دا تو وی عملت که وی آشته که جزایی والگری نه لیابلوکم و با امتحانیه. بس ایرم دهه امتحان کردن کوکی هم که عملی همه باشتره. و در کی رودن وارجج جزایونه رج قیامت ما کنتم کاملون. هاذا کتابونه و باعث می‌نده رج قیامت به استهاء اوه اوه کتاب ها ما یه اوه ما گونگو همو عملین گو نویسین اوه ها کما گوتی تو دعا کتابی ها اوه علاقت رو پیواندی ها پی آیات رو تو دعا ایلا کتابی ها معناوه اوه بید یعنی او کتاب عمل ما یعنی هر مرو اکو رجا قیمت کتاب عمل خود ود گرت اوه جزایوی دی وی کتاب رب العمده تاوه اوه عملو ربرعامین یه گویی اوه او کتابه کتاب میه. خرابعامین خود نویسیم. کی آن میسی؟ ملایکات. بس امرکینی میسی. امر ربرعامینی. امر ربرعامینی برند ربرعامیه. این کتابونه. اوه او کتاب میه. اوه او ملایکات من امر من چه کردی؟ همشته بمبونی میسی. و ربرعامینی ول فا ملایکات آنکه که همشته زنان و بنویسند. حتی نبس آوشته سر و آشکاره آویام کن ملایکه زان چیه دیش؟ آوی ملایکه زانن، ها؟ آوی ناف دنیا. هف ملایکه سر رخ راسته و رخ چپه و عمل صالح و گناه و خرابی بنویسند. نبس آوشته بین نو زانن آویام چیت کن؟ آویام آشکاره ایت کن. ناف چی النوع ديال امرو مده دليل شي اثر يعني راه ضروري باهريج على درسته وطوي دو كوبزون انا دليل شي اه اذا هم الانسان اه او حديث فيها عن مسعه سميت اداء بنيه من هم بحسنه يهام او اوديه ياخذ دو داد نيكو دي خيره كي فلم يعملها بس باش تنجيناتك هذا ياخذ دو داد شنو ياخذ خيره دو رو كاسونه دكام باش تنجيناتك ملاكه دي بوشر اي كان دنبولی ای اخوان نه فدیده من یه بس مراکده بو حسنک کنی ویس و خیرکه دنبولی ویس و دلیل سعند کام مراکده ویش دیزانه و فدیده و آب رب العالمی دو عظم مراکده آنها من اف شیانه و اف قوته دوی که اف فن بزانن برندی اف شته مو عمل رب العالمی نی یهاتیکرند رب العالمين بجته دا کتاب نه بجته با او کتابه عمله موت دانی ویسی ما ينطق عليكم بالحق أبقو ينطق يعني تبيجي تعظي بس مفسره الله محمد خو ده ينطق يعني هم مش ذي يعني بيسينو هاد سجل كلام يعني هر وقت كتابك أيه أشد كات يتعظي بينامرو فيتين تبع ده وقتا منفجال الجرة ولله المثل والأعلى وقتی منو دنیا دا، اکی اکی گرد جرا بلی نوکشی هی، کتبه بزنه ذکرات ذکرات یعنی او چیت بلی نوکم روی کری یه بخون شره کری؟ یه بخون بخو نویسی خوشی نو نخوشی نو، هر که کری جیانا خدا، بلکه هنده کلوه یه نویسی وقت فتخی انتو بیراویل چی تتو؟ و؟ یه وقتی تتو بیراویل او اول کری اول نیا بیرویتی داد. و جوراییش تاکیه چیه؟ و نیست تاکه خوشه. و نیا اوو چه تکی برین و که و نیا وای دلیپی خوش بی دونیاد بینی دلیپی خوش بی. و سرود جوابی گذاش میاد کنیدش. آگل. گل کتابی کنید. و جوراییش تاکیه چیه؟ یه نخوشه وی آجوزیا و نیا و خمر و فخمه پیدا بی دونیا. جورایی دبینی روند کدی ویه چرتهن؟ نه. وقتی جارب على منش بجد هذا كتابنا ينطق عليكم يعني هالوكياف كتابة قال وشيت كات قال وتعظي شو كيه حموضة كيه تدا وحمو أوى أبي او باكري او او او بالحق يعني حماو شت هات يا تدا هات يا غوتن هات يا حق ويا شو شت دنا يا زي ذكرنا شو جرى مرؤو في جناحك ناكير دبيد نافوا كتابته نهات يا نبيسين أو كتابة ملايكاتو انو بيسينو عمال امرو بتيدا انو بيسين و هر بيكر بيتيش چو جارا ملايكاتو راح راسة خمسارو تدونتيا و بجنا نو بيسي بي همو ياتي همو ياتي انو بيسين بيزيدا كرن و بين هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ايكل و ديش او ما چوني ما قوتي دو معناه أبى أنا كابيجي نقرأ كتاب أجبحسى قرآنية يعني رب العالمين بيجيت أبى أو كتاب أو ما بهم جوا فريكلي كهم أو وتهد أو كتهد هاي حقيقي راستية كم بكتهد دي رابشن دي هنا سر حقيقي وسر راستية وأبى عرض معنى هذا الجيد هما أو رب العالمين بوم فريكلي وهما أو كتاب أعماله مش هو ملائكة أبو مروبيني وسوا أعمالهم تهد هات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 معظم بيت يعني بناحه كو معظم بيت يعني خيره هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هم في كتابة ده ملائكه نسين هم حق تشته باطن دان إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملونه. طبعاً بجد ما. إنا كنا. بابو تأكيدة. ما. تنجي ملاكات رب العالمين بأمره فيها. طبعاً بجد ما نستنسخ ما كنتم تعملونه. الاستنساخ إرا بحسين نفيسيناه. الاستنساخ إرا نستنسخه يعني ما نفيسين. ما كنتم تعملونه أو عملت هنقول كرين او كارت هنقول كرين يعني او عمل هنقول كرين ما هندي نويسي. شو جنسين ساخم قال بهم دتير. فده شيء وراكه يعني كتابه كيباي. ده بيجيبون ايه كي تلب كبره. السنساخ كبر مينده. يعني واقية مينده. السنساخ إيش نازيد كاتو ناشلتكات. ناكيمتك. بعند إيرج درب عام بوده إن كنا نستنسخ وما كنتم تعملونه. يعني أو عملت هنقول كرين ما أو هو جو السنساخ كدي سر فيه كتابه يعني نما زيدا كريا و نما كيمش كريا كما قلت جاند كريا هند ما يشرا كريا هند ما ينويسي وما هند أمر ملوكاته كريا كهند برنبسا إن كننا نستنسيقو ما كنتم تعملونه ونومي بسامات ويا برهند وحسابه بخب كات كهر شو لكا مروفت كات يجل اتتت او عملاكا كا مروفت چه كريا هو يجل اتتت يو يتتا نويسين و يتتا نسخ کرن سر وی که دوباره عمله که باج بیانیه چبی، هنیه بیانیه بید. یا, یا مرغ جیه که دنیای دار روزه که نیه جیه مرقبام روی بکت. هر جیه که هبید مرقبام روی بکت. اجرا واسای کامی رای بیان واسای خوبی دنبالشر صحگه دام روی. خوبشتن یا اوس شوریت کرد. اجرا شوری هم رو قویه. وقت مرف هک یک بید. نیا خو ایک دانیش بید. او اوس شوریت مرفت کرد. هم قوی شهر نیه شوریت چبند. یت باز منو یجی خودم جنایت شوید خلل میوفد که دوغناح او خرابیاد که هرکه بشه دیگه نکیه اونیا بومروی بیش نبا تهوکره تهوکره تهوکره وقتی بونه اد مروی بومروی بیش نبا و شوید خلل مروی بیش نبا میوفد چیه؟ سور بی آم میوفد آم میوفد سور بی پش ارمید که تا و اونیا فجرد که پیعاجز می‌بی. همین چنده نه؟ نیمی از روزه که نه و نیمی از ساعت چند ساعته کنه ویدانه کنه نیمی میوفد فجرد عاجز حرف شوریت هم کنه همون شرایطین همون تین علی میسین. اون روزها قیامت دل جزاوی بخو اونجا غرل عمل صالح و باش بکن. و گناه حاشیه وان کردن زیچ بکن، زیتا و بکن. ما بگمیم نه گویی ما هم گناهان نکن، کس بني آدم خطاء و الخطائين توابون. و دعامو مرور بناء حاكم بس ابي باشا أبا دي بناء حاكم بخير زاني فجرته ونيوته وبكت وبدل وي بناء حي بستيني شبكت عمل صالح وشوية باش كت رب عمل مجد لا خوش بتو وده عمل وي بدل كت أو بناءه أو خرابيتو دبوه هنا بدل كرا عمل صالح وده نمسى وآية كل هنك مفسرات أحمد أخو دله بيتي يقوتي نيا أثرك هنا عبد الله بن عباس بس أثرك يا صحيح نيا أما أثارك أود بيشتب إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بيشتر رب العالمين وقته همو صالك ناف رمزانه ده وشبه ليلة القدر دا. قدر صاله همه داتف ملائكته هنك ملائكته هين عثمانه التسليمي وقت. و بيشتر ينجيوني أويش رب العالمين وقدر قدره وقته جيبه جيده هل ايكي داتف كي داتف وملائكته هل ايكي عائده كيه وانيا او وقت هر باران عائده اكيه ملائكته اكيه رحكيشان وانيا عائد ملائكته اكيه او هو هر ایک عائده هندك ملائكته ها ها في قدر رب العامين همه والروح فيها بإمني ربهم من كل أمرين وشفه تقدير السنوي وقدر وصالح رب العامين ده تفوا ملائكته ها عمله ملكاتتين وعملي مروي بن ويسن وبشين عملي مروي تشليت كان بن عثمان شو باخذ بن عثمانه تروش دشان بيو بيشام بيها عملي مروي بلند كان عثمانه وحتى بنه دي اف ملكات في عملي بنه بنبريكي لا نال واحد محفوظ اودى السيده ابراهيم نشو كده نشو ملكات العثمانه ده يا صالح همي أيكل <سؤال> وي على الصلاة بتيجي فلان كذا فلان شو ليك فلان كذا فلان شو ليك ما عندي ألف ملوكات ما أتعامل باب بأو ملوكات عثمان إينن نبسي العالمين نبسي دار ملوكات لينن بنبلي بينما كنا نستنسخ ما كنتم تعملون تيجي أتلاقي كذي بس جالسين يعني او تشتي رب العميني بيسي او امرو مي... بي كره هم مو تشيكري هم مو وطغيات يدري نجوهات يزيدة كره ونجوهات يجيش ونجوهات يكيم كره او ايك الوا معنى كنا نستنسخوا ما كنتم تعملون لابضاني رب العالمين عليما ونيا عالم الغيبة همو اشتاكي چلكات وهمو اشتاكي الزايد وچوشت لنوية تبشرات ومو قلت يوضعيكم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات بس معناه ويا درستها معناه ويا كي ما على ما صلا معناه ويا يعني كيشك تداني أو ما لو يكنتني بس نقل لوح المحفوظة كيا اه سن ساخ وتشوف رقن يقعد هو ايج كشتك ونيا كان ذيك كشجبير مثقال ذرتين يان كمتر نتى لزيدكرين ونتى لكمكرن فأما الذين آمنوا عندما يقولون رب العالمين تفاصيل جزائي بيجيت يقولون اليوم تجزونا ما كنتم تعملون بيجيت كهارين دي جزائي خوال قريد فأما الذين آمنوا يعني بقلوبهم أو كسا إيمان إينا يبدل وبارينا بهموشتكي كخده قريبا وبيعنبري قريبا صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات هلوتي ابن كثير بجد رحمته خده لبجد بجوارحهم وعمل صالحش كريد ودست وبي وشاو وزمان وانا هما عمل صالح بي کرين فيدخلهم ربهم في رحمته رجع قيامة رب العالمين دي بانا بتا دا ودي بتا ناف رحمه فيدخلهم ربهم يعني ربوا و دا بشتواني واكري هارو الكاري واكري ايمان وعمل صالح بردلية شرين كري قتل ومعقول جنيه افرب رجع قيامة فانا چه لبكت برده بي آو رب دنیا ادا بشتования عبدي خوک رو، هارو کریوی عمل صالح برده شرین کرد، این لورجاقیاماتشش لیکه، دبشتования لکه بتر دنیا اجد. في الحيات الدنيا و في الآخره. اکنون عموم بشتования مریکات دنیا اجد، دل کیش بشتования مریکات، الآخره دش ربهم، رب و آو دنیا اجد، آو خبوا وهاید اجد، دل و پتر دنیایش دا روز قیامت دیده تا نفر رحم خودا که بحثی به حاشته هم رب العالمه در رحمه پیدا برد و دیده تا نفر به حاشته دا چون که رب العالمه حیث قدسی دا وقتی بهش تبه حاشته بهش تا آنتی رحمتی ارحمو بیکی من آشاءو شد تو رحم منی اول از حس کم دا این من نفر و داره رحم خود پیدا می‌کنه یعنی به من نفر که این دا يعني فيدخلهم ربهم في رحمته يعني في جنته رب العالمين ديبت الناب بحشد خدا، ده عمالة ذيبني كيا بحشت رحمة رب العالمين وقد ن sint فيدخلهم ربهم في رحمته يعني رب العالمين فيدخلهم الجنة برحمته يعني رب العالمين ديبو نبيت الناب بحشت أخو ده برحمة اخو نبعمل estimate أما أفعمليا clarify من سببه أفعملوا سببه وافهردو معنا أفواتفت جديد هم رب العالمين دفون بتد بحشدة وهم رحمة خودي بتد بحشة النبتة نبع مالي وأم أف رحمة بكتير بسببته يعني أفرحمة رب العالمين مربي دوت بات ومربي بتد بحشدة هذه رحمة فيها مربي سببته فيها رحمة هبن يعني أفرحمة عامنية بها مكثكينة أتومربي سبب النبتة رب العالمين فيها رحمة مربي ده نبت سر الدسبيك أو فواتف أما الذين آمنوا وعملوا صالحات أو كساكي إيماد إنايب وعمل كصالح كريد ذلك هو الفوز المبين يعني أف بحشدا ورب العالمين كيه البلد بحشدا أو سركفنا أشكرايا ويا ديارة كأبه همو ماصطرة شو سركفتن لبيه سركفني ماصطر نيناء المبين يعني أشكرايا ويا ديارة كأبه همو ماصطرة ولكن يجب ان في هناك اي شيء يجب ان يكون هناك اي شيء يكون هناك اي شيء يكون هناك اي شيء يكون هناك اي شيء يكون هناك اي شيء يكون هناك اي شيء يكون الذين اي وعملوا يكون هناك اي شيء يكون هناك اي شيء يكون هناك نجد بینید گل عقلشو برانبریه کرد و الله از عقل من ناب ریت و اون نابوندیه تو اون از آتشیه نه ایمان به همونش کهی ما دام خدیف میکرد و بیامبری صلی الله و علیه و سلم حديث کسی احده میکرد بینید و بیشترین عمل صالحش کد عمل صالحش اوه این اخلاقی بهه بید و با خدمت الله عليه وسلم و سلم میرفه دیش کد فرد خیلیم ربهم فی رحمتیه و برایش دوونه شلیکت ولكن يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان امر يجب ان يكون هناك امر يجب همو يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر البكر أربعة من بحثوا وقالوا نؤمن ببعض ونتفر ببعضين يعني إيمان لا اجتنابه وكفنه لا اجتنابه ربع مزقلاه كهم الكافرون حقا هم كنا مكافرين شو الإيمان هم وش ذيك شبكي بقول يبي بيني وراس بيني دريه بوي يتابع أبو بكري راز بينه خديه أبو بكر الصديق شو كانت الشخصيات اه شو اشتى بوجوده ما دام خديه بيت يا بحامبري بيت يا صلاة وسمو ما هدی چه درجه اف درجه دست خوبه اینا نه امتی ده همه که پشتی به پیامبری صلّی الله علیه و سلم قددرین کس ابو بکر رضی الله عنه دل بید و این دو دست خوب اینا ملو فنگیده ایمان د درجه بلند نه ربع علی دست خوب اینیت چی گفته ملو فی اونیا رخ ناو رکبری نهف چی و نهف جال سنت پیامبری دانه کن الله علیه و سلم چون چی شکته دانیا و شده و خوده بو میان آخره او همه حقتره و همه راسته واما الذين كفروا اما امر بكم فرينكوا ايماننا ايناي باولين ايناي يدودل بيش دي الله عليه وسلم رجعت امامدي هنا رازيل كرن فلم تكن اياتي تتلى عليكم طبعا دي بيش دي بايات بونغناتاد نافخاندن اياتت من بونغناتاد نافخاندن قران بونغناتاد الله عليه وسلم بونغناتاد نافوتن ممكن نتورن صيحت ديني نبيا وقال في عملي نبي صلى الله عليه وسلم تنظرني خوده بون كتابك وفرأيك لنبيه القرآنه أفا بوچي أطبع نبي يجاشتيا كندي أجبه رب العالمين چنين أكد وحسابك دلنا أكد وعذبنا دل أما أفا يجاشتيا أفا لم تكن آياتي تتلى عليكم بوآياتي من بغنة ودنا بخادن فاستقبرتم يا رب العالمين ونأكا جابب دنبه ونيا ودبشته هم بو چكر بس آنگاه خمازان کرد. یعنی چی بود؟ خونم. اونگو عمل پنه کرد. اونگو ایمان پنه اینا. اون دین نشون. چونکی هر الله و سلم گوییه: "الکبر بطر الحقی". كبر چیه؟ ابد الحقیه چنین که قبیل نکی. اونج حقیق قبیل نکرد. حقیق نه قبیل کردند چیه؟ استقبال و خمازان کرد. فاستقبال تون رو خمازان کرد. مدعی خونایی ندی قرآن بشن. مدعی صلى الله عليه وسلم والله <سؤال> بعد كامدي القرآن <سؤال> بچين وبعد كامدي درس بچين عالم عمودي بحسي ماكتو وما زحمة ناقتيتو منصبين ماذ داس ماشيتو عم قدر منامي اللذي فلان كسي وفلان كسي وفلان يودبش مبرع بتبينه دي دينه خديشونو ونيه وبو خاطره منصبك الدنيا بو خاطره دخل شرين كلاذيكي دخل كي كلا ده الدين رابع العالم يدخل ده أفا جزا و أفا فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين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 یعنی مجرمین ای پسیارا مجرمات کن جریمان گو چو ناف سقر ایدا و ناف جهنم ایدا دی بشنی قالو لم من المصالدین یعنی مجرم بس او او کرد کد؟ زیاب کد و مجرمه. ایکی بکوشی او اش مجرمه اما مجرمی محصر او او او ایمانی نیدید مجرمی برویدو او او او نویجانه کد شریعتی او همو چی نا او همو مجرمان او او که ایکی بگوشت یا ن هر شدک او هبید. اوش جریم نه. منیا بسیار شک دانیا. ایمان ن اینان جریمه همه ما اصتره. میروه کی ایمان نبید یا ن شرک لالی هبید یا ن کفر لالی هبید. همچنین چه جریم لف ماصر نه. و همه, مجرمه. همه مجرمه. وإذا ان مجرم همه ماصر لالی رب و فهند بود تو کنتم قوما مجرمینه. و ایذا قیل این وعده الله حق. وعده بود موافقانه. هم امر وید مجرم امر وید کافر. قد بي وعده خده حقا دي صابينا بس دنيا نية جيانا ما بس دنيا يدو عند الدنيا بش دي مرنه صابينا بنيا لا با الدنيا بس جي عمليا بش دي مرنه بش دي صابينا ب قلت بي أف وعده حقا دي جيب جيب والساعة لا ريب فيها ورجا قيامتش چوش اكتدانينا رجا كدهت رب عميدة امها ماكم كده دي حسابي دي المكت أو عملي ما قلتم ما ندري مساعة. هونك ده وش بيجي؟ جالي كافرها، جالي مشرقه طال عمرنا رجع ما ندري مساعة يعني استهزاء بهد كلامه بهد كلام. أم نزانين رجع قمته. ما باري بنيا برجع قمته. واد بس ما شو باري بنيا إن ظنوا إلا ظنن. هزرة يا بوماتي. جو ما جديد. ما. بيجي روژه قیامته بس مباریه که راست و حق پینیه هر آخفنه که چطه که هزرکه دید تسال دلیمه و امتابی نداره و ما نحنو بی یعنی ما یقین یقینی عنی ها باریه که بیشک. ما یقین نیم ما باریه که بشک نیم چه صابی نداره بشتی مرنه و روژه قیامته بنام در جزایوار چلیه جزایوارش نفاقی جهنم داره چونکه اوانا چ بمتنى في سورة يا قلتين يأيكي أول ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحي ودماء ما ها ايمان چين يا ها ايمان صابينا ونحن بشتين مرنى رجاق يامته أفانا چه قلتين؟ ما ندري ما الساعة هم نظن رجاق يامته چيا إنا ظنو إنا ظنه هم در هاي ما شكه هاي تدا يعني ما هزلك تدا سدل ايمان كدر رجاق يامته هاي وهم بيجين بل كي هبيت بل هبيت اما ما یقین نیا که در روژه کهیت و صاغ بینه و حساب در مدینه تایده کرا اوش برهند اوش هر چیه وش هر کفره چونی کنگی ده بیت ایمان که مروی باریه که چه هبید؟ یا بیشک ایکی صدنو تونه و نیف ایمان هبید اما نیفه که چه هبید؟ شک هبید امرو بی ایمان دار نیا هنو بجنی ایمان دار اوانش گوتي ما شکر که هایی چه ده؟ بیت رو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 وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه